التسجيل هذا ما راح يكون للغناء مثل ما هو منتظر يعني ضغط على تسجيل حتى أضفت صدى كأنه الشيء الوحيد اللي ينقص صوتي حتى يبدو جميل. لكن طارت فكرة راودتني عن نفسي الظاهر ما الظاهر أكيد تمكنت مني عندي فكرة اعتزال الوسط الفني يعني للأسف قررت ان اعتزل الغناء السبب ان فكرة انا من اساسها كان دافعها بن كشخ عند يعني عند بعض الناس لكن كان حطهم وانا ارسل تسجيل والله ما تذكرت كشخ عند مستمع من هذا الطراز فالصوت هذا مستمع. اللي واضح أنه مم. عند الحبال الصوتية مم. واضح أنه فيها وبينها علاقات فيها. متوترة مم. يمكن ما, ما تنحل مم. بالمستقبل مم. القريب حتى